يزعل وعاتب لو تحكي من نص صدري معك ما هو راحب ما اشتكي لفلان تقلي من بعد شكل صرنا حكاية في البلد لا تقول اني ابالغ بالغمور تحسبها da ga كي سرّة ما نجا يصبح بيد المدلة والرجا و الناس كم حب قتلوا لا نجا سلمى ولا خلو أجا لا زعّد زعّد